سورة التوبع براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في ضرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورة التوبع سورة التوبع بسم الله الرحمن الرحيم إفرار بذن فيس إذا كنت نفعه ذم وإذا كنت نفعه ذلك الكفار ذلك القاع الحسر في عشهور أحسسوا في زمير مرأة أتسنسرم ذي ربي أربدي الكفار وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب نليم رخضرق نيم الدن وربي ندوم شقعيس ذي قسل حيجة مقرآن إفرار ربي ذي نفيس ذي قذي لنذ الكفار ماثوف مياخيرا ون ماثوف ميهن الحصوث ذي ربي لشسن سر ذي الشر وذي كفرا اعتبثني ديسقى الريح إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين حشا وذكث عهد ذي الكفر سنو سن أشمد العهدنون ورعاو من حدف اللوان كم الفسن العهد أن لم يكفر وقتيس أربي حمل المتقين وذي سطف للعهد فإذا سلخ للشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم مرعد الدين اربع شهور وذيك هي سوا حرم طراز الاشهر الحرم انغى وذيك كفرا شربن دسن طوفام التفشن حفشمتا قمثشن بكل بريد مثوبن في الدناساليث الزكاه تشكنتيد اغرق 17 نظر وحان ربي يعفو 12 الحنة. وإن حد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ما يلاحد ذي الكفار يجد ظرف العنياء غسم سعدات فلاس أرض سور ربيان سوضث صمدق اللمان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 حشاو ذكث عهدم غنجيها الجماعة حرميا المسجد الحرام مدام اتفن ذكو واج اتفث ذكسول ذهنويا ربي حمل المتقين وذي تطفن ذالعهد كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاشقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون أمي أمي لكم غرفين أردشقين مثقر فيمتن ناث سعمية سن العهد سقم مجاكن السردون مذولون سنوهين التصدق سنفغن بريد بدلن اللي يثار ربي القرآن ششوت يلندر محقور تقرعنا في فريفيش واليه لا يرقبون في مؤمنن الا ولا ذمه واولائك هم المعتدون فانتابوا واقاموا الصلاه واتوا زكاه فاخوانكم في الدين ونفشل ولايات لقوم يعلمون زيرموم نور دشي قيناران أما يقرضنا عهدنت ذو ذيكت دي عديا ما ثوب بدنا تظليث الزكاة الزكين تيد وقرون بث مثل ذي الدين لتشفصيل الدلياث يو ذي فهم شنن وإنكثوا من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أهمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوم نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين مخذ عني العهد من بعد من يكون عهد الكثير من ذلك النغث الزعامة ايش حرفنا في الكفر اثني للعاد ورسعين اما هتف تخرن ان شورس تنغمرا وذ يرجن العهد انسن عرضنا السفغن النفي اذا هنا ما يكون يد بمضم افريذن من بجوارو امشريس انت الصحة غثم ما في الصحره غثمنم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويزهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم نغث ثنتنا عجب ربي شفاش النوان اثني ذول كونوا كونوا نصر اديش تحلو مولا وان ارقمي للند الممنين هذيك أربفني فغادي ثوب أربي يعلم بس كل شيء إسنا لضب الرمور أم حسبتموا أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون سنوغم كانك الجن قبل الذبيين ربي ربي وذكي جهد الوهن ورقيم الذحف بذ وذ يخذن ربي النفيش يكذ واذا كن يمنا ربي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مشاجد الله ما نامنا بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاه ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وجم شرر عمرا وذي خفرن الجوى مع الرب ما هو لك كان أهنذ نهنذ شهد أهنما ننسل الخفار وذي كم يضع عنه فعي لأن السن يخذ من دخل تمس و تتفغن أرى يا عمران رجوة مع الربية ذو إنا يومنا السربي ذو أسل الله خارث يظل يفكان الزكاة ويقض حشى ربية أهاثوا إذا كذيرين ذو إذا كدهت ربية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين تجار موذ يسوي رحجج نثني قدش اغف الجمع في الحرم بجد الحرم امن يوم من النصر ربي يكذ يوم القيام ففرث ربي جهد غور رب ربي عديش نرى رب ردي هدو يلا القومي لن ذا ظالمين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 ويذا شي هجرا جهد في سبيل الله شنسن ديما ننسن ذو ذا شي مثورية الدرجة غو الربية ذو ذا كان يقالب حن دفن سنتني في الشر وغرسن سرح ماشي الرضاش يذ الجن في شان الجسم يجر البحر نصف كرام وشي رزغ ربي غرس رجار مقار يا أيه الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن اشتحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون خلوا موذك يمنا وذي شرف ذمعونا ذبثون ذوث مثل ون ما شمني فلنذ كفرا ورذم نشربيا وذي الذنيذ سندهوان ذوي ذكذا الضرمين قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأجواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاشقين إنسا ماذا يلا الولدين ذا الدريان وان ذا وثمثنن وان ذا الخراث ذا وثلومن وان ذا الشيء أتكسب ميكو ذا ما يلا وقي مرا ذا حمرمتنا يكثر يتحمل مربي ذنفيس ذلجهاد ذلقبري دي ذيس أرجو ثلما يساد أربس العيقف نس أربو دهدو يلا ارجو قم يفغن في الطعاش لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا جبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يا رب نصرك ون ازق وشهر ضيق اشنحونين مكن يعجب يمن وننستقسم وكنني في هذا القش ما في لون القاع في ضياق غشكن 13 من دفير ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم وم بعد سرسد ربي سرس الخطر في النفيس أكي نورا ذي الممنين النور سرسد الجنود خلوث انتظري مرعا يعزفو ذي كفران أكي نورا ذي الجزاء أبوذي اللان دي الكفار هم بعد ذي ثوف ربي غفري ذي ثوف بعد كن ربي تسمي حطاس أرنويش شورد الحنى يا أيها الذين آمنوا من المشيكون نجس فلا يقربوا لمسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم أو إذ يمنثا وذاك وإذكي سيقم نشريش ذقوى السجيدة سوا ممنوع فلسنا تقرفا مثوال الجمعة حرمية مجد حرام ما ذرف خارثو قاهم أربثنك ندي يغنو ذرفض اسم ليفغو أرب يسعى العرميس اسم ليضب الجمور قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الناغث والنمين اشرب بيوم لا خار شيء حر مر بذيس نهني مر تحرما ارث عن الدنيا وقم لقدي عن الكتاب يهود ونصارى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 ايمشي حنا شقرا عيش ذميس الربيه ذو وريد النثنيه اما وج وذي خسرن قبلن سن اي غير فيخذ عربيه اج الحق اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون وقمن العلمانسان يكو ذي رهبانين نسان اذا عيسى من اسم مريم ذي ربيثني جان ربي ورد توامر نذعى بذن حاشا ربي كان واحدث وري اللي حد من التاع اشحاري بعد الشنيس اغفين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياب الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون الطمع ندس سن سفتدي فكار البيع لإسلام مصد سيمون رب نريف غيران حشا كامل التفاثيس غسو غيران الكفار انتشد شجعن النفيس السوق بريد الدين الصح ادي يفريل غف كل الدين غسا كنور فغيران واذا كسيق من شريك حزب ان كثيرا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 ذي العلماء بوذيان ذي رهبانين المسيح لا تسنديش يمدن سرباطر إيفان عينانيا ذي جانت فريطة ربيا وذاكي خمس ندهب ذي الفطرس نصريفا ذي قويا يفغى ربيا في الشريث نسرعتها في قريح يوم يحما عليها في نار جهنم فدكوا بها جباههم وجنوبهم ظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون السن مثند الصرغان ذي ثم السن جهنما يستثنق ذي ثونزا أذي يعريريك ذي ثسان أذن ديني أذو وقير إذهم عرض ثين كثكم سم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرات في كتاب الله يوم خلق سماوات والرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافة وعلموا أن الله مع المتقين رعدا ذا للشهر 12 ذا الحكم دجا ربين يورن ذا الوحر المحفوظ ذا قسمي الخرقي في نوان ذا القاعة ذا سنة ربعة أسعانة طاش الحرم لأشهر الدين وقيم ذا سنور ذا المثيمة ننوان النغث ذا المشركين شرينا مكنسنا غن يهون شرن ولاتنوا هنيا ارمى ضرب الثنسيبش ابو ذكر التغذن انما النسي زياده في الكفر يظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله جينا لهم شوء وعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين أثناء وخرى الشهور ذي زيادة كان ذي الكفر السيسرة وظل جن وإذا كيلا ذي الكفار ينسب جوة حلا ينسب جوة حرما أكنا الحساب أبيني حرما ربي أذي حلك حرما ربي يجب أن يكون هناك وأنك لا يستطيع أن يكون هناك أربما يستطيع أن يكون هناك أردت الكفار يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يُعذبكم عذاب النليم ويستبدل قوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير أو إذا كيومنا مننا منا نكر في هكيث إما ننو نغى الجهاد أشب دمث الدورم أما كتخصار مثامعيش ندو نسي جامل أخر إذا ربحت تمعيش من الدنيا إذا أخرت وشوي نرى مرت في غمغ الجهاد أكوني أعزت في الأحثاب قريح أكوني في الدرس ويغنين إذا قشف مرت تصدرون أربيز إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذا هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا فأنزل الله شكينته عليه وإيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم بيلتن سير مران محمد إخرب ثانين صريث مش سوفران وذي خفران انشلو ويضنين ديشين امي لانس دخل الغار مش يقاروا ومدكريش واش ربي هنا ايش شدربي في الفلاش فارس الخطر عونيث شل جنود درث انتظريم يقموا للكفروان يغرق الجهاب بالدام او اجى ربي يجيهم ربي سوا غرفران يجسني دبرمر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أكلت غالجي هذا مران أخففتنا الغزيث جاهدت في سبيل الله سشن منذ يمانا وان نذونا يا خيرا وان أملو كان ذي لو كان عرضا قريبا وصفر قاخدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون لكن الحجي سهرن نغض صفرن بعيدة طاس ترثني ذكت ثبعا إميثم شوري بعذ أقران ينون تجلان أصرب بغامر نزمير تلقران فايذوان أسواغن ماننسن ربي عرمس شدفا عف الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذن كلهين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يتعددون أذي عفو ربي في الله أي غريس انصرحا قفراجد فاننا ذي سن وإذا اذي ويده يشكي الديفان ارد الطرف ناد كرين واذا شك نيومنن اشرب به يوم لا خالص اكل دف غن جهدان ششين سن دي ما نشن يخرب بنا ثاني عالم اشويدك في ثغدان وذ الطرف ناد كرين واذا شنيور نومين اشرب يوم لا خالص ولا ونشن تشورن اذا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 والله عليم بالظالمين أمر في غن دصحة فغن أجهد أدس هجين هيلقا رمعني إحره ربي ثفغن سن يصفر غيثا أن نسن أقيمت أذوذن نزميرا أمر دفغن يذوان ذروي نارا وندرنون يرون نذس مركيا أدسكرين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 نكتك يذين أنا يسان الحق ইখ কবভান শুয় দিন হক হরদর আসকীন দিক হ্যুর সসার নিয়া ইখ দিমান জীদ ইন্দর খুফার الكفار তিব تصيبك হাসন ত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 نتعسن إيماننا نتعسن في الدون فرحان إنسنو يضروا يذنا حاشين يغيكث فربيا نتعسن معاوننا فربيت شرن الممنين قل هل تربصون بنا إلا إحد الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا ان معكم متربصون قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ان سنين اثرجهم هي وثلث سنين لهان نكنن ترجويون المصيبه غير الربيه وحدهش سننا اجس جنرجيون ان سننا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 أريد أن يكون هناك صدقنا للنقفال حتى مين لن كفرا أصرر بذوين دي شقا ورسن كارنا تظليث حتى سرعك إزدريا ورسن صدقنا الشماء حتى كان مسو حسما فلا تعجبك أمالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أرير قلك يعجب الشنسن ذد دريانسن يفغرب أثناء السف يسدثون ذرث الدنيس أدفغن روحنسن ننغكين ذلك الكفار ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو لو وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسحطون أذي سجل نصف ربي نثنغرثني ذيذوان يخضى مرلين يذوان للخوف كنيوقذن أمر فين درفرن ذي الغرن غند أكشمن غرصة وغرن جفرن لنويك السنقذن ذي فارقن الصداقة مبين ذي أدفن نرضان مين اللي ربنا نرى الشغون ولو إنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون رو كان ذي الرضين سويا إشنفك أربي ذي نفس أننا نتبرك يا ربي أذا دفك ذي الفضل ريس أربي ذي وندي شجع أقرأ نرغف ربي أكنا يا خيرسن إنما الصدقات للفقراء والمشاكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل فريضة من الله والله عليم حكيم <تصفيق> الزكاة الفقراء أذويذ جلنذ مغفان أذويذ خدما فلاس أذويه ميقلق الووج الزمجرات تدفذون أذوين تغير في الطلافة يكذب وفريث الربية أذوين تطف وفريث أكسد يفرض ربي ربي يعلم شيئ الله يسند ضب الرمور ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل اذن خيل لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب نديم ذكرو اذا يتجادون ان فيهم شقرا ايش اللي مد تشرنيه انسن اجسلذر خير يجثمني ديقار ربيا الشد دي قار وذكي استذنا في الشعان العثاب يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه ومن يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخجر العظيم تشيغلنا ونشرب بيها اكنصر ضمن فلشن الى قبر بيد النفيش ارا وثنه نشردون لو كانوا من البسطح ان نقول عريم نران اسنو وينش قراون ربي وين ادي شكا اللي تمسنجعنا ما ديما ديشردي يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون أد حذر لما ننسان وإذا كيوم ننسيرس المنافقين أد نزل السور سده شف شيء لنقذ مرنسان إن نسن فإن نكنث قذم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم استجئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يوثى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ما سرط ندك دينين تقصر كن ذو نشرح إن شربت نشخيرا ذا لا يتشتن فينش ورد التفث السبا ثفر بعد مثومنم ما يعفث البعث ذي هوان فيضت وعد شف إمي اللان دم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يا مرون بالمنكر وين عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاشقون وذاك يوم النشيرز اش تي يوم النشيرز كيف كيف في يوم النسن صبرنا شوي نخسرن نهون غفين يرهان تشدوا نفش النسن منا صدق نرا أتونا ربي يتوثن وذي يمنن سيرس ذنهنق فغن قطعاش وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هيا حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب المقيم أربي وعاد وذي يمنن سيرس تذي يمنن سيريس يكذ الكفار سثمس جهنما هذه قصة تسفغنا أثنثلنا بركثا أولاد ربنا عريثا لأعثف لسنريشفاك كلذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم تمشتم تاع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كل خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاشرون امه لن قبر انوان لن قوان فالوان غنفكن الشدريان تتمتع نشرح قنشن أكنت سمت عن سلح قنسان وذكي لا القدرن ون سرويم ذو بين هيروين رفعي ربو ذكذا عن ذي الدنث ناظر خار ذو ذكذا الخسرين المياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والموتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون انفسنا دي بالران يخبر بعبدان قوم نوح عاد ثمود يكثر قوم ابراهيم اللي مش ذغن مدين تمديني قربان في منين أربوث نظري ملا ذنهنك نقدر من اقدرني من سن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سرحمهم الله إن الله عزيز حكيم المؤمنين ذي المؤمنات ويتعاون ذي سنواء التمر نسوين الهان نهون غفين خسرا التدذن غرف ظليث التكن العشور نسن التضعن ربي ذي نفيس ذو إذا يرحم ربي رب ريتواغ جفلا يسنذ ضب الرمور وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوج العظيم يوعد ربي المؤمنين ذي المؤمنات سي الجنة سي الدني سفن الدواش دماذي سرق من يكتنج ذو العلي ذي الجنة الثليذ من ذردى الرب اقم قرن ونذر رفح يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبيس المصير أنفين جاهد ذي الكفار ذو ذي من المنافقين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 وان يتولوا ويعذبهم الله عذاب النذيم في الدنيا والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصير شربني سيجلان من ندينا نفنيناند راهضري سخفان خفرن بعديشتمنشن ارغن مي نوربيغان وشندكشني شمان المؤمنين حاشا مث نرزق ربي ذي الفضل يشن التذن فيس ما هو هنا يا خراسان ما هو خر نفنع الرحن بالدنيا كذره خرف حدورش عين دير قاعه اذا ما عاوننا غير ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من صالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم راضون ذيك شنو وعود الربيه امره غير رزق ديال در فضليس فرني صدق فرني جيان ذيك ديك خدمه نشرح مثني درسق ديال در فضليس بخونيش غادان روحان اقرن دكاين دنان فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يومي القونة بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون ألم يعلموا أن الله يعلم شرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب يجيزن للنفاق ازدخرب بلون نسان ألا سيكثد مريلا إميش خلفن يا ربي أينك نشث وعذن ذلك كثف نشكة دفن أنا مرعلمنا أربي يعلم شفرن ذوين هدرن ذرفضنا أربي تعلم الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سحر الله منهم ولهم علاب نديم ودي كتهن السمعون يرمو منين ما صدقان ودي سكن قلا سمش خير من فلشان وندف كان شويه قرناش والشط حاري في دانشتها كان طش قرناش يا خين وجو واخ ربي سمش خريسن غرس ناعته بذا قرحان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 شرب بالويندي شقاع رب رد يهدو يرام ارقم يفغان المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاءا بما كانوا يكسبون فرحا وذي خلفا وردنا للنبي فرحا نظرح نجه ذا سين سن ذيما ننسن فردنا للربي قرناس وردت تغتير الجهاد ما يحمل حرد غماش غماش حموى النساء أم قرآن تمس جهنما إذا غمش شام القرآن أمر ذلين على من أنفسنا من بعد سنونا طعس ذلجزب بين كسبن فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي حدوى انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالفين امركيديا الربيه غريفستردا فيكسن مضرفن ثفغيذ غلجهد غشينا سن درمو حرتو فيذيه ورشنا معذو يذيه ترضم مثل خلفم افريد النم جورو كمثو يدخو النجمير ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاشقون ارض ظله ابدا غفين مثل الدشن ارشد ذفوجكاش مخفرن ربي ذنفيش ام وثن ولا تعجبك أمالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أرى لقالك يعجب الشيء نسند دريانسن يفغر بثني عجسف يشدث در الدني أذفغن رواح نسان نهني أكيد الكفار وإذا أنزلت سورة نامنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك أول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون مثل نزرد سورة ذي من السربي جاهدت كنو ذن في أحضر في النظر قيما وإذا كزمرا لكسا أذك ديرن غسا فا أن نريد وذي قيما أرضانك كالنذرين نهني ذي الخير في قران ولو ننسوش معا نهني الفاهم نران لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت هذا خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لكن في ذو يومنا إذا السلة تجاه ذا سشين سنذيما ننسان وإذا خجرنا للارفاح إذا وإذا كان قلبحا الجنث سفن الدواس دملك سرق من اذوي اني ذارفح وجاء المعذرون من العراب ليوثن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب نليم وستند واذا يسعان العذار لقد بدوي لسنت سرحا قولان واذا يسيد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 قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً لا يجدوا ما ينفقون وغرفوا ريلاً لرى غفذوا النزم لرى ولو ذاك يضمن ولو ذاك هو النسعي غفشوا لاركفان مصفاني ربي لنفيس ولنس رديك لثم إوذي ربني عفونه تاس نو يشور الحنا ورانا فيدي يوسان ورشك نسن تويض فني بس نو شي غلا غفشو ركنوير روحنا لن نشرحوت ذي ما طنو هن نورنان اي مو شينا إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهموا أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون رثم ثنيف دبريذ أغلوذك ظرفنا ذقرين هي أن نهنس عن الشيء أرضنك كالنذرين نهنذ الخالة يقران أربي شمعوا وننسن ننشمر ثالما يعتذرون إليكم إذا رجعتموا إليهم قل لا تعتذروا لنؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ادفن في سبيوين مرد غير مغرسن ان الشن فوكت الشباب در المحاله كنا من اثنا ربي خبر اغيد مرانش اخبار نون ابي زار اعمال نون اربي دي ون دي الشجاع اشو غير المل مثوين يارم من الغفذ الحضار اكني دي خبر مره شرات الله مس سيحلفون بالله لكم وإذ انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فآرضوا عنهم إنهم رش ومؤواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين أو نسه يلا ملد غال مغور سن أثنتج ماسن تعفوم الجثسن نفوحن الجهنم رزغن الجزب بين حسبن أو نتغلى نذر النون أكنس في اللسن ماذا يترضن في اللسن؟ رب ريض الضيارة أغفين يفغن في طعاس العراب أشد كفرا ونفاقا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 تيري سببيني دين زر أربي غفين دي شقع يعلم سكل شيء يسندي ضب الرمور لن خذك بدويا حسب نين على الشدقان الاخطية التعسان لشاري يضروني اذوان الهمفلسنا دي زر أربي سري يعلم كل شيء ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر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 أثنى قرض أنت مقبوليث الرحمة ربّدك شمان ربّن يعفّوه وطّاس أرنوي والسابقون الأولون من المهاجرين وذنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحت هذا النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم امزوراً يغاولاً ذو قيد النيدي هجراً يكو ذوي ذي ثنين صراً ذوي عندي خير ربي يرضى في اللشن نثنين أرضان استلجاز اهجيسن الجنث ثدوني دو سفن الدواس دمالك سرق من اذويني ذي ربح ومن من حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا عن النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ذكب الدوين ونديزين لنشى المنافقين المنافقين ذكذا يمنى السيرس أرمنا نرى أقوله نسان أولا أن نمنسل للنفاق كل وسن تشين مرة لكن نكون نشنثا أثنى نعجف مرثيا وبعد ذلك نفى النر غلاثهم قرنطاش إذا خرت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا أعشى الله إن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وهو يظن قارا ضلما خل ظن الفعائر يرهان وهذا كنين ديريا أهثر بس نسمح ربنا عفونا طعش أن يتردحنا خذ من موالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم أدم الزكاة ذي الشين سن إيسالة تسير ذض ذي الدني أتنتجيز ذي قضي الشحا أدعويا سنستغفرا سن سدعاك سن. سد ذي واستغفريك تسيرو سن الخوطران سن أربي الشل يعلم كل شيء ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم أعني أعلمنا بل يا ربي يقبل أتوفرنا العباد يقبلني صدقا أثنى ربي أثنى يقبلنا التوفا سوى طعا أنه يتشرد الحن وقولي عملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لإمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم <تصفيق> إنسن خذم الثلخير أربذي زرشة خذما ذنب سورة الممنين أتغل من المذوين يعلم نرغب ذو الحضر أكوني ذي خبر مرة سكره لم تخدمم ويظنين الله سراجون ذي حكوم ربي يحسن هني عزت في ما يفغى نغدي ثوف اللسن ربي يعلم كل شيء يجسن ذي ضب الرمور الذين اتخذوا مشجداً ضراراً وكفراً واتفيقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشاد إنهم لكاذبون وذكي يفنن الجمع إرمض الرنج الكفار يفرقه للممنين أدمرين لذيكس ويذك إحرفنا ربي النبيس قفركا في الناس يلان الخيرين فغا أربش هذد في اللشن نهنغرس لا تقوم فيه أبدا لمشجد نستسعى للتقوام وليوم نحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين حضرت الظل الظفيس الجمع <سؤال> يفنى في الصح ذي قوس نمجورو يقول خنات الزل ذيكس يقاشني لن ذيجس اجيج من سن ربي حمي رجدينان افمن استس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم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 ما ليس خيستذي غري أغثمسن جهنمان أربو ردي هدو يا لان أرقومي اللان ذا الظرمين أكين رسم يقيم البنيان النيفنان تشحت ذقورة وننسن أرث القنورة ونسن أربو يعلمس كل شيء يستند ضب الرمور إن الله اشترى من مؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الطورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يغرب بغفر المؤمنين جروا أحن السن ذي الشين سن أهن السفشمغ الجنة ففريضها ربه جهدا أذنغا نغدمثا ذي الوادي وجب الفلاس ذي الطورة يكوذ الإنجيل أكين نولا في القرآن ولا شؤوني يستطفا أمر ربي درعه ذي نس فرحة سربيعا قينيا اشتزن زمي أذوين ذا رفح مقرا التائبون العابدون الحامدون الشائحون الراكعون الشاجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقنوذ ثفن وذك عبثا ربيا وذك كنت تشكرا وإذا كان يتصردما وإذا كان يتركعا وإذا كان يتسجيدا وإذا كان يتسمرنا في المعروف وإذا نهونا في المنكر وإذا كان يتحفظنا في الثلاث وإذا أن المؤمنين غصب الشريثا ما كان للنبيئ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولكانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وريرقر الضرفن أنفن ذوي ذكي يمنا لعفوه ويذي كفرا غسلا ذي قريف ننسن من بعد ميزن دفنن نهني ذي مولان تمس وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فَمَاتَ بَيْنَ لَهُ انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم اذا البشرع في باباش ابراهيم مثي وعاد اذا ردي قسمس ديفان مستدعى للربين ابراهيم حنين وريش اضر ولي صفرن وريحمق كان الله ليضل بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات وضر يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير البرية تضلل لنا يون القنب بعد مهنه ذا ألم يسخن زند أي نقلق <تصفيق> ثقذن ربي يعلم بكل شيء لحكم يكذ إلى الربين ذكهن والناغذ القاعان يحقون إينق والسعين من غير ربين أمعون ولوين كذين نصرا لقتاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساحة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوفا رحيم إثب ربغف النبي ذي المهاجرين ذي الأنصار المهاجرين ذي هجرن ذي مكار المدينة دي الأنصار ذي يومن ذي مدينة نصرنطن وإذا كنتي ثبان ذي تشوية للعصير بعد مقربة مجن ولون الترفع ذي كسن يتوفر مرة في اللشن أثانت شغذين تطاش أرنيت شغذ الحنان وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الضر بما رحبت وضاقت عليهم أنفشهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اولى فلسنيام وذكن ينخلفا واشنتب ولا رقان يا نغشكن توساء الكفر يمرنشن احسن ثرو رل الليل ذي ربي حش غراس يفكن رتوبا ضرب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 ولا يطأون موت أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحيينين أثنى المدين في نلاق ذي بدوين يزدي زين ذي قوين ذي فير النبي ورقال الدرهين ذي يمان نسنة الجن نتصور دسقين ذي أثان خرد مريلا أماذ فاذ أماذ عقو أماذ راز متجه هذن نغكش من نخرب في الكفار نغكس نزدي وعذاو خرده قاين يمليك ونمرس نتو أكتب ذي العامل نسني صرحا ربوري صدق ياعلى جار أبوي ذي خدماني الحسان ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجيهم الله أحسن ما كانوا يعملون كان صدقا تمزيتنا الصمقرات نغذج قرن شب وشيف شذي ندسني شو كتب أكلتني جاجة ربيان أكثر ربيان خذبا وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نَفَرَ من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون في حرم فغنل جهاد نغن على علم المؤمنن كن ملان بركمس أكن ندغرن ذي الدين أذنظرن من سن مردوال غرصا أذن حذرن من سن يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يشتبشرون وأم الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا للا رجسهم وماتوا وهم كافرون أوذ يمن النغث وذقر فند الكفار إلقض حصن فعرم عرمت ربثان سيفيس أبو ذكت تجوذان مثل ديوث السورة ذيكسن وذي سيقارن من هومي درنا دهوان تجينيك لذي ريمان ملو ذكيني ومنان أسنتزج ذي ريمان أظفر حنمي دنزل وذي مذغر وولا وان المنافقين إياسن ترناد الوسخ أغفر الوسخي اللان ذيكسن أموهنكني خفرا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون أعني أرزلين ألا أثني ذنبت جاري في كل سجد يونه وفيد ألمسني ذردان ولكنه غلث ثبان ولا نهند المخين مثل الزلد يوثة سورة وقاذا نهند فضح وذي شمقه وذيك شنب أشقرني على شنب مين لو أثني ذران هذا النشر النذب عذنب ربي بعذول وننشنب في الإيمان ميلان ذي القمر فهمنا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حصبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يسكني دن في ذهوان ينشغل مثل طرم أريد تكافوس ذهوان يسعى تسلم غذاث إذ المحنف المؤمنين مروح نجان كنس أثن بركيا ربي أريد اللي ويضمن التام في الأسكان يتشارغ أذبا في العرش رم القرآن العرش الرحمن